بسم الله الرحمن الرحيم بنافي خوي بخشندى مهربان يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم تسبيحات خوادك دكاد أويلاء اسمان كان وأويلاء زويدايا أو خوايك باشاة شباكو بجرد زالي كربديا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 پیغمبریگ لخوایان دخوینیتو بسریان دانشانکانی خوا پاچیان دکاتو و قرآنو فرمودی پرسودیان فیردکات هرچن اوان لمو پیش لگمرای چی آشکرادابون و آخرین منهم لما يلحقو بهم وهو العزیز الحکیم و روانشی کرد و ناوگەلانی کەی جیاواز لەوان، كهشتا بيان نقا يشتونو مسلمان نبون وخوا زالي كار درستا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم او بهرشي خوايا بهر هركسي كخوي بيوه وخوا خواني بهروا بخششي غوريا مثل الذين حم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 کە چیزوری زۆری هەڵگرتبێ ئای چەند خراپە نموونەی ئەو گەلەی كە نیشانەکانی خوایان بە درۆزانی وە خواڕێ نموونی گەلیستەمکاران ناکات قول یا یها الذینە هادوا ئن زەعەمتوم ئنكوم لله من دون الناس أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين أي محمد صلى الله عليه وسلم بل أي أوانيك لسر ديني جولكن أجر بيتان وائك براستي أي ودوستي خوان بيزغل خلشيتر داواي مردن بكن أجر أي ورازدكن ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين وابان هرجيز داوي مردن ناكن لبر او غناهانيك بدستي خوين بيشين خستوه واخوا بستمكاران قل ان إن الموت الذي تفرون منه فإنّه ملاقكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فيُنبئكم بما كنتم تعملون. بلى براستي أو مدنيك لي رادكَن بأجمن بيت عند لە پاشان دەگەڕێنرێنەوە بۆ لای خوایزانا بە ئاشكراو نهێنی حوال هەواڵتان پێدەدات بەوەی کە دەتان کرد یا أیها الذین آمنوا ئذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذەڕو البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون اي اواني كباورتان هنوا كاتي كبانك درابو نواج لروجي هيني دا بابلبرون بوايا دي خواو نواجي هيني واز لكرينو فروشتن بهنن او بوا اي وطاقتر اگر بزانو تبغن فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ذاكات كنويجي هيني توابو احتر بلاوب بنو بسر زويده وداوي رزق روزي خابكن زوريادي خابكن بو او رزق سرفراز ببن وَإِذَا رَأَوْ تِجَارَةً أَوْ لَهُوَنٍ فَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهُوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ رَازِقِينَ هَرْ كَارِشِ بَعْزِرْغَانِي يَا كَارِشِ بَعْهُودَ بلاوي لي أكن بولاي او با زرقانيه وتوبه زيد ديال البرا محمد صلى الله عليه وسلم بلاي اويل اخويا تاكتر لشتي به ودوا با زرقاني واخا درانا